وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّنَ مِسَاقَهُمْ وَمِن كَوْمٍ وَمِن رُّوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ فَأَخَذْنَا مِنْهُم مِسَاقًا وَلِيًّا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 فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها فكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فلقكم ومن أسفل من وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَوَاتِ الْقُلُوبِ الْحَنَاجِرَ وَتَغُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا